الأفلام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني ياكم من هنديرو وبشير وأن استغفرو ربكم ثم توبوا إليه ومتّعكم متى عن حسن إلى أجل مسمى ويُتّك الذي فضل فضله وإما تولوا فإنني أخاف عليكم هذا يوم كبير إلى الله رجعكم وهو على كل شيء قدير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 وَلَئِن أَذَقْنَا هُنَا نَعْمَا بَعدَ مَرٍّ أَمَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ الشَّيْءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَقَهُرَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكُونَ بَعْضَ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَبَاطِئُونَ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا أُزِلَّ عَلَيْهِ كَأَزْلُ أُجَابَ أَمَعُهُ مَلِكٌ إِنَّمَا أَتَنَذِّرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ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 أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة أولئك يؤمنون به وما يغفر به من الأحزاب ف النار فَلَا فلا تكفي ميره منه إنه الحق من ربك إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من من افترى على الله كربا أولئك يعرضون على ردهم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 أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يطاعف لهم العذاب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 قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم منا من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء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 قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا أَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّنَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فاعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزي يوم إذ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 وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلت ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب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 فَلَمَّا دَهَّبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ جَاءَ أَدْحُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهُ مُنِيفَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَأْمُرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ أَتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ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 ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقص ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين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 ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة